إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فقالوا ربنا عجل لنا قصنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود للأيد إنه أواب إنا تخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة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 كتاب أنزله إليك مبارك ليتدبر آياته ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب فوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْلَاءَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيرِ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مذحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمتك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن ما آذاب وذكر عبدنا أيوب إذ ناداه ربه أني مسني الشيطان بنصبه عذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُلِّ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْسًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ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 والقرء اسماعيد والي سعود كفني وكل من الأقيار هذا ذكرك فإن للمتقين لحسن ما جنات عدل مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم طافرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يطلعونها فبئت المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم طادوا النار